وقد كان لسبة في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال قلوا من الرزق ربكم واشكروا له ملدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي وقن خمط جننتين تينا ركنا فيها قرى طاهره وقد فيها السير سير أَنَا هُمْ كُلُّهُمْ مَذْهَبٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّتْ عَلَيْهِمْ المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم, إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شيء وربك على كل شيء قل دعوا الذين تعملتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء